ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا للعلوم ه أكبر فريح ا ا أيها ا ل ن ا س قد ج ا ء ت ك م موعظة من و ربكم ش ي ه وهدى ورحمة للمؤمنين ان علمي الانسان ل م والملقى ب ا لا يملك إن م بين جنبي اعظم من اهانه بربه تبارك وتعالى وذخيره تبقى انه لن يدخر ي و ا ل د لولده اخرا اعظم من ان يكون الاب صالحا بنفسه ذنوب وات ان الحسره كل الحسره والمصيبه كل المصيبه ان يجد الانسان راحته حين يعصي ربه جنبه هذا وجهه هو الكفران المبين وتذكر دائما أن كل ب ما لا يكون بالله لا يمكن أ ن يكون أ ب د ا شيء لم يقدره الله لا وليقع يمكن, أن يقع يمكن حتى تفوز بالمقام ا ل ر ف ي ا ل خ و فاعظم من ل ل ه أ مقامات الصالحين وعد الله جل وعلا عليه أ ع ا ل ي الجهاد لا يخول إ ل ا بالتسليم للقدير لكن الأسباب إذا والأبواب إذا إنه حريل المؤمن ولو الظن والتعلق بالواحد الأحد وكفى بالله بالله والموت أذل الله وكفى انقطعت سدعنه من أن يحسن إذا إذا سبب به وكفى وكفى غير في ج ب ر وقال ت الأكاسرة فوان ا وأذل ل به من ي ر كتبه ا ل ه جل وعلا على كل نفس قال جل ثناؤه وتباركت أ س م ا ؤ ه كل نفس ذائقه الموت و إ ن م ا حتى تنال ا ل ج ا ئ ز ة والله لو أ ن أ ح د ا من ملوك الدنيا أ خ ف ى ل أ م ت ه ورعيته وشعبه جائزه ل أ ح س ن الشعب و ا ل ر ع ي ة و ا ل أ م ة ا ل ض ن بمليكها كيف ا ل ض ن بما أ خ ف ا ه رب العالمين فيغافل فيغافل فيتبع فيتبع فيتبع فيتبع من تدبر الكتاب القرآن عرف عظمة الكتاب الذي القرآن الذي وعرف حال المؤمنين س أ ل الله ان يسلك به سبيله فيتبع فيتبع وعرف حال الكفار والفساق والفجاج ارى الى ربه ان يعيذه من هذا الطريق فيتبع فيتبع فيتبع جعل هواه وراء فقدم مراد الله مراد نبيه صلى الله عليه وسلم على كل مراد و ه لم يبال بما أ ل ق ى وراء ظهره فمن رضي الله عنه لا يذره سخط أ ح د ومن سخط الله عليه لا ينفعه رضا أ ح د ا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 ص الحمد ابن عواد ا ل غ ا الله والآن نترككم مع الشريط الأول ا م نترككم مع م س ي حفظ ح ل لله الذي تقدست عن الاشباه ذاته ودلت على وجوده آ ي ا ت ه ومخلوقاته و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا محمدا ً عبده ورسوله نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أ ص ب ع ي ه فصلى الله وسلم وبارك و أ ن ع م عليه كما وحد الله وعرفه ودعا إ ل ي ه اللهم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وعلى سائر من ا ل ت ف أ ث ر َ ه واتبع ََ منهجه َ باحسان ٍ إ ل ى يوم الدين اما بعد عباد الله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 فما فاز ولا ساد الا اهلها وما تقرب الى الله جل وعلا بشيء مثلها ثم اعلموا عباد الله أ ن القصص ا ل ق ر آ ن ي هو ا ل أ س م ى في أ س ل و ب ه و ا ل أ ب ل غ في عظاته وهو قطعا ا ل أ ص د ق في أ خ ب ا ر ه ومما قصه الله جل وعلا في كتابه العظيم على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه ن ب أ موسى والخضر عليهما السلام ذكر الله جل وعلا فيه ر ح ل ة موسى إ ل ى الخضر وما كان في ذلك ا ل أ م ر من غرائب ا ل أ خ ب ا ر وعظيم العظات وجلائل ا ل آ ث ا ر و ا ل ق ر آ ن أ ع ظ م هاد هدي به العباد أ ن ز ل ه الله جل وعلا على خير خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فالمتأمن فيه إ ن م ا ينجم عن ت أ م ل ه العلم البين و ا ل ه د ا ي ة الحقه و ا ل ه ر ش ا د المستقيم إ ل ى طريق الله جل وعلا أ ي ه ا المؤمنون جاءت ا ل س ن ة تحدث عن هذا الخبر كما في البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما واصل ا ل أ م ر أ ن موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إ س ر ا ئ ي ل يعظهم ويذكرهم فلما رقت القلوب وظرفت العيون وخرج عنهم تبعه رجل ٌ من بني اسرائيل فقال اي نبي الله هل احد ٌ في الارض اعلم منك فنسي موسى ان يرد العلم الى الله قال لا فعتبه ربه فاوحى الله جل وعلا اليه ان لي عبدا هو اعلم منك قال اي رب كيف لي به ف أ م ر ه الله ان ياخذ حوتا في مكتب فحيثما فقد الحوت فهو ثم اي فهو ه ن ا أ خ ذ معه فتاه ي و ش ع بن نوح و أ خ ذ حوتا في مكتل و ت و ج ى صوب ما أ م ر ه الله جل وعلا حتى بلغ مجمع البحرين ف أ خ ذ موسى غ ف و ة ليستريح وبقي ي و ش ع الفتى يراقب الحوت ف إ ذ ا بالحوت يخرج من المكتل بقدر الله وينزل في البحر ثم يضرب الله جل وعلا عليه مثل الطاق حتى لا يعبر ولا يتحرك فعزم ي و ش ع على أ ن يخبر موسى إ ذ ا استيقظ فلما استيقظ موسى نسي الفتى أ ن يخبره فمضيا في سفرهما حتى أ ص ا ب موسى النصب والتعب فقال للفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا ن ص ب هناك تذكر الفتى خضر الحوت قال أ ر أ ي ت إ ذ اوينا الى ا ل ص خ ر ة ف إ ن ي نسيت الحوت وما أ ن س ا ن ي ه إ ل ا الشيطان أ ن اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا فقال كليم الله وصفيه ذلك ما كنا ن ب ر فلم يثرب ولم يلم ل أ ن ا ل خ ط أ وقع من الفتى نسيانه وكم تحت أ ي د ي ن ا اليوم من الوجراء والعمال والخدم والزوجات و ا ل أ ب ن ا ء ومن تحت ايدين ممن كتب الله لنا عليهم ولايه يقع منهم الخطا والنسيان فينبغي لمن يهتدي بهدي الانبياء ان لا يثرب على كل امر ولا يحاسب على كل خطا وان اراد ان يحزم حينا فليكن حزمه في غير تعنيف ومن اراد ان ينصح فليكن المقصود من نصحه التطهير لا التشهير عاد موسى و ف ت ه ومن سن انبياء ا ل ل أ ن ه م لا يتكلفوا فلهذا قال الله جل وعلا فارتجا على آ ث ا ر ه م ا ق ص ص ا وهذا يدل على أ ن غالبا الظن انهما كانوا في صحراء سيناء ل أ ن ا ل آ ث ا ر لا تبقى إ ل ا على أ ر ض ر م ل ي ة والعلم عند الله عاد م ن س وفتاه فلما عاد وجد الخضر قد التحف ب ط ن ف س ة خضراء غطى فيها ر أ س ه ورجليه فوقف موسى عليه يسلم قال السلام عليك قال أ ن ا ب أ ر ض ك السلام قال أ ن ا موسى فقال الخضر موسى بني اسرائيل قال نعم أ ت ي ت ك لتعلمني مما علمك الله فتعجب الخضر قائلا يا موسى إ ن ك كريم الله وعندك من علم الله ما لا أ ع ل م ه أ ن ا ولي من العلم من عند الله ما لا تعلمه أ ن ت ف أ ص ر موسى على أ ن يصحبه فاشترط عليه الخضر الا ي ب د أ ه بحديث ولا ي س أ ل ه عن سبب ت ص ر ف ه حتى يكون هو الذي يبتديه ب ا ل أ م ر قال ستجدني إ ن شاء الله صابرا ً ولا أ ع ص ي لك أ م ر ا والمسلمون على شروطهم فركبا في س ف ي ن ة كانت تعبر بالناس من ساحل إ ل ى ساحل فلما ر أ ى أ ه ل ه الخضر عرفوه قالوا هذا عبد الله الصالح ف أ ر ك ب و ه معهم من غير نوم أ ي من غير أ ج ر ا وبينما موسى والخضر في السفينه اذا بعصفور ي أ ت ي فيقف على حافتها ثم ينقر في البحر ن ق ر ة أ و نقرتين ثم يمضي فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك من علم الله كما رزا هذا الطائر من البحر فسبحان من وسع علمه كل شيء وعليه رزق كل حي و إ ل ي ه المصير والمنقلب لا رب غيره ولا إ ل ه س ي ط ر ثم لم يلبث أ ن عمل الخضر إ ل ى ج ه ة ب ا ل س ف ي ن ة فخرقها ووضع مكانها لوحه فاشتاق موسى غضبا ً ونسي الشرط الذي بينهما قال أ خ ر ق ت ه ا ل ت ب ر ق أ ه ل ه ا لقد جئت شيئا ً همرا فذكره الخضر بالشرط الذي بينهما فاعتبر موسى أ ن ذلك قد وقع منه نسيانا ً ثم ت ر ك جانب البحر ل ي ن ز ل إ ل ى جانب البر فبينما هما في ا ل م د ي ن ة التي استقبلتهما إ ذ ا بالخضر يعمد إ ل ى غلام يلعب مع الغلمان فيقتله عيانا ف أ ن ت ر عليه موسى هذا الصنيع ل أ ن كل ج ب ل ة ب ش ر ي ة تنكره فالله جل وعلا حرم سبك الدماء في الملل كلها فقال موسى منكرا على الخضر صنيعه أ ق ت ل ت نفسا ز ك ي ة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فذكره الخضر قائلا ب ز ي ا د ة في الضمير قال أ ل م أ ق و ل لك إ ن ك لن تستطيع معي صبرا فاراد موسى عليه السلام أ ن يلزم نفسه قال مجاهد رحمه الله أ ح د و إ م ه السلف كانت ا ل أ و ل ى من موسى نسيانا و ا ل ث ا ن ي ة شرطا و ا ل ث ا ل ث ة عمدا قال له ان س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عمرا قال الله جل وعلا فانطلقا اي في سيرهما حتى أ ت ي ا اهل قريه طبعوا على اللؤم لا يعرفون قدر الناس ولا يقومون بواجب ا ل ض ي ا ف ة ومع ذلك س أ ل الخضر وموسى أ ه ل ا ل ق ر ي ة الطعام قال الله جل وعلا حتى إ ذ ا أ ت ي ا اهل ق ر ي ة ا س ت ط ع م أ ه ل ه ا لكن القوم طبعوا على اللؤم ف أ ب و ا ان يضيفوهما فكان موسى يرى أ ن هؤلاء لا يستحقون إ ك ر ا م ه ولا ينبغي أ ن يعمل معهم معروف ولا صنيع لكن الخضر عمد إ ل ى جدار يريد أ ن ينقض يكاد يتهاوى يكاد أ ن يسقط ف أ ق ا م ه وعدله وشد بنيانه ف أ ن ك ر عليه موسى صنيعه هذا قائلا ً كان ا ل أ ح ر ى و ا ل أ و ل ى أ ن تجعل من هذا الصنيع طريقا ل ل أ ج ر ة و ا ل أ ج ر ة طريق للطعام قال لو شئت لاتخذت عليه أ ج ر ا والمسلمون على شروطهم فقال الخضر لموسى وهو يعلم أ ن موسى صفي الله وكريمه قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك ب ت أ و ي ل ما لم تستطع عليه صبرا إ ن ه ما من غ ض ا ب ة أ ن يعمل المؤمنون ب ش ر و ط ه م إ ل ا شرطا أ ح ل حراما أ و حرم حلالا لكن لا ينبغي لمؤمن أ ن ي أ ن ف إ ذ ا أ م ض ي عليه الشرط كما يقع بين الباعه والمشترين وكما يقع بين المؤجر و ا ل م س ت أ ج ر وكما يقع ما بين الزوج وولي أ م ر ا ل م ر ا ة من شروط في النكاح و أ ض ر ا ب ذلك و أ م ث ا ل ه كل ذلك جاء الشرع به ولا يعد نقصا في حق أ ح د ثم م ا ط الخضر اللثام عن ا ل أ م و ر كلها م ن د ئ ا عن غرائب ع د ي د ة قال أ م ا ا ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر سماهم مساكين رغم أ ن السفينه لهم ملك لهم وهذا يدل على أ ن المسكين قد يكون يملك قوته وله دخل لكن دخله وما يدر عليه لا يحقق له حاجاته ا ل أ س ا س ي ة خ ا ص ة إ ذ ا كان رقيق الحال كثير العياد وعلى هذا تصرف لهم ا ل ز ك ا ة فمن كان له أ ح د من جار أ و قرب أ و أ ح د يعرفه يعلم أن له لكنه يعلم يعينه ي على له دخلا لكنه دخله لا يعينه على أن أن أن قال و بشؤون م ح ي ت ه ك ه الله فهذا ه من أ ا ز ك ا الذين ة يعقون ن م ا شرعا بنص كلام الله قال الله بنص جل وعلا إ ن م ا الصدقات للفقراء والمساكين قال أ م ا السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر ف أ ر د ت أ ن أ ع ي ب ه ا إ ن العاقل ا ل أ ر ي ك والمؤمن اللبيك يرتكب الضرر ا ل أ د ن ى حتى يدفع به الشيء والضرر ا ل أ ع ظ م و إ ن ا ل خ ض ر عليه السلام علم أ ن ه ل أ ن تبقى السفينه ملكا للمساكين يقتاتون منها رغم ما فيها من عيب خير لهم من أ ن يفقدوا سفينتهم بالكلية ل خير ه من م أن يخصروها بتاتاً ف ل ا تدر ع ل ي ه لهم م رزقاً ولا تأتي أ ب ج ه قال أ م ا ا ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر ف أ ر د ت أ ن أ ع ي ب ه ا وكان وراءهم ملك ي أ خ ذ كل س ف ي ن ة غصبا فلما فرغ من بيان أ م ر ا ل س ف ي ن ة ب د أ ببيان أ م ر الغلام قال و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا إ ن ا ل إ ن س ا ن لا يملك بين جنبيه أ ع ظ م من إ ي م ا ن ه بربه تبارك وتعالى فالايمان بالله هو ا ل م ن ج ه في عرفات يوم القيامه ولئن يفقد هذان الابوان ابنهما وهما في حاجه ماسه دنيويه إ ل ي ه فيكون سببا إ ذ ا كبر في كفرهما خير لهما من ان يبقى ثم يكون في بقائه كفرهما وبعضهما عن الله جل وعلا فحفظ الله لهما دينهما بضياع شيء من دنياهما وكل المصيبه تعظم و اذا كانت في الدين أ ع ا ذ ن ا الله و إ ي ا ك م من ذلك ثم اماط ا ل ل س ا م عن ا ل أ م ر الثالث قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في ا ل م د ي ن ة اليتيم أ ي ه ا المؤمنون عني به ا ل ق ر آ ن و أ ع ظ م عناده ي ورسول الله صلى الله عليه وسلم اول اليتامى قدره ذكرت باليتم في ا ل ق ر آ ن تكريمه و ق ي م ة اللؤلؤ المكنون في اليتم قال الله جل وعلا له الم يجدك يتيما ف آ و ى منعه الله من حنان أ م ه و أ ب ي ه حتى لا ي ت ح ل ق صلى الله عليه وسلم ب أ ح د غير الله أ ر ا د ه الله جل وعلا لنفسه اصطنعه ربه تبارك وتعالى لذاته ا ل ع ل ي ا ف ن ش أ صلوات الله وسلامه عليه يتيما لم يرى أباه وفي م أمه وهو ابن ست والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ا ابن هذا النبي الله ت ت ست أن وهو عليه سنين صلى حث ا ل ت هذا ا بالجنة وقرب بين السبابة والوسطى ت ي ي بين أسبعيه وفي ن وقرب ه الخبر يخبر الله عن سنن التسخير كيف خرج كريم الله وهذا العبد الصالح يقطعان البحار والمفاوز ة والطرائق حتى ي ص ل إ ل ى جدار ل ي ق ي م ه ر ح م ة من الله بهذين اليتيمين ثم قال الله جل وعلا معللا وكان أ ب و ه م ا صالحا إ ن ه لن يدخر والد لولده ذخرا أ ع ظ م من أ ن يكون ا ل أ ب صالحا في نفسه ف إ ن ا ل أ ب إ ذ ا كان صالحا في نفسه حفظ الله جل وعلا من بعده ذريته بصلاحه روي أ ن محمد بن كعب القربي أ ح د و إ م ة ا ل ث ل ث من أ ه ل التفسير رحمه الله رزق مالا ف ج أ ة وكان المال كثيرا فتصدق به إ ل ا قليلا جدا فعاتبه الناس قالوا له لو أ ب ق ي ت هذا المال ل و ل د ي فقال رحمه الله جعلت المال ذخرا لي عند ربي وجعلت ربي ذخرا لي عند ولدي وهذه منازل عاليه لا ي م ر بها كل أ ح د ولا يعطاها كل أ ح د والموفق من وفقه الله جل وعلا وكان أ ب و ه م ا صالحا ثم بين ع ب ف أ ر ا د ربك أ ن ي ب ل غ أ ش د ه م ا ويستخرجا كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن أ م ر ذلك تاويل ما لم ت س ت ع عليه صره تامل أ ي ه ا المبارك أ د ب الخضر مع ربه جل وعلا لما تكلم عن خ ر ق ا ل س ف ي ن ة نسب ا ل خ ر ق إ ل ى نفسه قال ف أ ر د ت أ ن أ ع ي ب ه ا ولما ذكر الخير وذكر الفلاح وذكر النجاح نسبه أ د ب ا إ ل ى ربه جل وعلا قال ف أ ر ا د ر ب ه أ ن ي ب ل غ أ ش د ه م ا ويستخرجا كنزهما وقال في ا ل أ و ل ى ف أ ر ا د ربك أ ن يبدي لهما خيرا منه ز ك ا ة و أ ق ر ب ر ح م ا و ا ل أ د ب مع الله هو الدين كله ونبينا صلى الله عليه وسلم كما هو قدوه في كل فضل هو القدوه في الادب عليه الصلاه والسلام مع ربه جل وعلا وقف على المنبرده يوم يخطب على منبر مسجده فدخل رجل يشتكي اليه قله الامطار وجذب الديار وقال يا رسول الله ادع الله ان يغيثنا ادع الله ان يرحمنا فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اغثنا فمن الله على أ ه ل ا ل م د ي ن ة يوم ذاك بالسحاب والمطر فبعد ج م ع ة دخل رجل من نفس الباب يشتكي من أ ث ر ت ف ي ه السيول من جعلها تقطع الطرائق بين الناس فقال يا نبي الله ادع الله أ ن يمسكها عنا لقد ت ض ر ر الناس وشكا الحال فكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ذ ر و ة ا ل أ د ب مع ربه ل أ ن ه يعلم أ ن الغيث ر ح م ة ونبي الله أ ك م ل و أ ع ظ م من أ ن يدعو الله أ ن يمسك رحمته لكنه رفق رفقا ب ا ل أ م ة قال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على ا ل آ ك ا م والضراب وبطون ا ل أ و د ي ة ومنابت الشجر قال ع ن س رضي الله عنه وارضاه فوالله ما أ ش ا ر إ ل ى ن ا ح ي ة إ ل ا اتجه السحاب إ ل ي ه ا صلوات الله وسلامه عليه و ا ل غ ا ي ة أ ي ه ا المؤمنون أ ن ي ت ح ل ا ل إ ن س ا ن ب أ د ب ا ل أ ن ب ي ا ء مع ربهم تبارك وتعالى ونبينا عليه السلام ورث هذا عن أ ب ي ه إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ف إ ن إ ب ر ا ه ي م أ خ ب ر الله جل وعلا عنه أ ن ه قال أ ف ر ا ه ي ت م ما كنتم تعبدون أ ن ت م واباؤكم ا ل أ ق د م و ن ف إ ن ه م عدو لي إ ل ا رب العالمين ثم أ خ ذ يصف ربه قال الذي خلقني ف ه و يهديه والذي هو يطعمني ويسقيه و إ ذ ا مرضت فهو يشفيه نسب الخلق والرزق والاطعام والشفاء إ ل ى الله ونسب المرض إ ل ى نفسه وهو يعلم أ ن الله خالق الشفاء والمرض لكنه ا ل أ د ب مع الرب جل وعلا رزقنا الله وإياكم الأدب معه وعلمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصف اما بعد عباد الله ف ل ي ن كانت رحله موسى عليه السلام التي قصى الله خبرها كانت رحله علميه فان الناس منذ أ ن كانوا ينتقلون في ا ل أ م ص ا ر ويسافرون في البلدان مع اختلاف البواعث والدوافع والرغبات في ا ل أ س ف ا ر من زيد إ ل ى عمرو م ن عبد إ ل ى آ خ ر و ا ل أ ص ل في السفر الاباحه ثم يتلبس السفر حكما شرعيا ً بالمقصد الذي من أ ج ل ه سافر العبد وانتقل و ا ر ت ح والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا عظيما ً ل أ ن الناس في انفسهم تختلف مشاربهم قال الله جل وعلا إ ن سعيكم لشتى فطوبى لعبد يمم البيت العتيق عليه إ ز ا ر ه و ل د ا ء ه يريد أ ن ي أ ت ي ب ع م ر ة عل ى الله جل وعلا أ ن يكفر عنه بها الخطايا وطوبى لعبد يمم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو من الله أ ن يظفر في هذا المسجد المبارك ولو بركعتين وطوبى لعبد وهنيئا لطالب علم رحل إ ل ى عالم ياخذ عنه ع ل م ا لعل الله ان ينفع المسلمين بعلمه واتم الله العافيه لرجل الم به مرض فقصد ارضا بها اطباء يسال الله ان يجعل على يدي هؤلاء الاطباء الشفاء وهنيئا وطوبى لرب اسره اخذ ابناءه واهله واسرته في اماكن يغلب على الظن أ ن لا تسمع فيها فجورا ولا فحشا ولا ترى فيها اختلاطا ولا مجونا فروح عن اسرته ولم يرتكب ذنبا في سفرته وطوبى لعبد أ ر ا د لسفره أ ن ينشر العلم ويدعو إ ل ى الله ويسهم في المعروف ويبذل الخير ويقدم لاخوانه المؤمنين هنا أ و هناك بريق البواح على أ ن ا ل ح ص ر ة كل ا ل ح ص ر ة على عباد أ و على ه ن ا س أ و على رجال يقتر احدهم على نفسه طوال العام يضيق على أ ه ل ه وعلى نفسه وعلى من تحت يده ينتظر أ ي ا م الصيف ف إ ذ ا جاء الصيف يم مبارات الغرب وحانات الشرق ومجالس ا ل خ م ر ومواطن ل ه غ و أ م ا ك ن الهجوم يريد أ ن يعصي الله جل وعلا بما أ ن ع م الله جل وعلا به عليه إ ن ا ل ح س ر ة كل ا ل ح س ر ة و ا ل م ص ي ب ة كل ا ل م ص ي ب ة أ ن يجد ا ل إ ن س ا ن راحته حين يعصي ربه جل وعلا هذا والحياه بالله هو الكفران المبين الذي حذر الله جل وعلا منه قال ربنا مذكرا إ ن إ ل ى ربك الرجعه وقال ربنا متوعدا أ ر أ ي ت إ ن كذب وتولى فلم يعلم بان الله يرى فسبحان من لا ت خ ط ى عليه من عباده خافيه الطائعون إ ذ ا أ ط ا ع و ه والعصاه إ ذ ا عصوه لكنه حلم الله جل وعلا على عباده عباد الله إ ن من ازدحمت عليه الشهوات وتكاثرت عليه الرغبات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 كل ل ذ ة دون ا ل ج ن ة ف ا ن ي ة وكل بلاء دون النار ع ا ف عليه أ ن يتذكر أ ن ه ما من أ ح د إ ل ا وسيوسد التراب وتحل عنه أ ر ب ط ة الكفن ويخلى بينه وبين عمله إ ن خيرا فخير و إ ن شرا فشر ولا يظلم ربك أ ح د ا عليه أ ن يتذكر الموت وسكرته والقبر وحشته وظلمته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 والمنفقين ابتغاء وجه ربهم قال ربنا وهو اصدق القائلين ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب و ا بها عباد الله يفجرونها ت ف ج ه ر ا يوفون بالندم ويخافون يوما كان شرحه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكيما ويتيما واسيرا إ ن م ا ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما ً عبوسا ً قمطريرا هذا خنيعهم فكافاهم أ ر ح م الراحمين بقوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا اللهم قنا شر ذلك ولقنا اللهم نظره وسرورا أ ل ا واعلموا انكم في يوم الجمعه سيد الايام فصلوا فيه وسلموا على سيد الانام ذي الوجه الانور والجبين الازهر ا ل ش ا ف ع المشفعي في عرصات يوم المعشر ان الله وملائكته ص ل و ن على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تصليحا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد وارض اللهم عن أ ص ح ا ب نبيك أ ج م ع ي ن و خ ص اللهم منهم و ا ر ب ع ة الراشدين وارحمنا اللهم معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أ ج م ع ي ن اللهم إ ن ا ن س أ ل ك توبه نصوحا وعملا خالصا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أ س ر ر ن ا وما اعلنا وما أ ن ت اعلم به يا كريم منا أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر لا إ ل ه إ ل ا انت اللهم وفق ولي أ م ر ن ا بتوفيقك وايده بتاييدك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك واجزه اللهم عن ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه خير الجزاء اللهم ارفع الذر واللاواح ع ل إ خ و ا ن ن ا في فلسطين ولبنان والعراق اللهم عليك بكل عدو للاسلام يا ذا الجلال والاكرام وخص اللهم منهم اليهود و ا ل ن ص ا ر يا رب العالمين اللهم اجعلهم لمن خلفهم ايه ولا ترفع لهم رايه يا ذا الجلال والاكرام الكرام. عباد الله إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن وايتاء ذ ا ل ق ر ب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أ ك ب ر ا ل ل ه يعلم ما تصنعون بريق ا ل م ر د الحمد لله الذي لله ب ع م تتم ت الصالحات ه واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له رب ا ل أ ر ض والسماوات خلق فسوى وقدر فهدى و أ خ ر ج المرعى فجعله غثاء أ ح و ى و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا محمدا ً عبده ورسوله ختم الله به الرسالات و أ ت م الله به النبوات فصلى الله وسلم وبارك و أ ن ع م عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه اللهم وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اختفى اثره واتبع منهجه باحسان إ ل ى يوم الدين اما بعد عباد الله فان تقوى الله جل وعلا اولى الوصايا واجل العطايا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ثم اعلموا عباد الله ان لله جل وعلا عبادا اختصهم تبارك وتعالى بعظيم العطايا وجليل الصفات من العلوم ا ل ن ا ف ع ة و ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة والقلوب ا ل خ ا ش ع ة وهؤلاء الكبار ذكر الله جل وعلا بعضا منهم في س و ر ة ج ل ي ل ة من كتابه العظيم سميت ب إ ح د ى تلك ا ل أ س ر ا ل م ب ا ر ك ة قال الله جل وعلا في س و ر ة آ ل عمران إ ن الله اصطفى ادم ونوحا و آ ل إ ب ر ا ه ي م و آ ل عمران على العالمين هذه بيوتات رفيعه من الله جل وعلا على أ ه ل ه ا ذكورا ونساء بمعرفتهم بربهم مع صلاح القول والعمل و ا ل ت أ ه ب ليوم المعاد آل عمران أيها المباركون أهل بيت طيب أثنى الله جل وعلا عليهم عمران أيها كتابه أثنى بيت طيب في وسميت س و ر ة ع ظ ي م ة من سور ا ل ق ر آ ن باسمهم في أ خ ب ا ر ه م عظات وفي أ ن ب ا ئ ه م جلائم ما يمكن أ ن ينتفع به المرء في أ م ر دينه ودنياه قال الله جل وعلا ولا أ ح د أ ص د ق من الله إ ن الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم ذكر الله فيها أ ن ح ن ب ز و ج ة عمران وقبل أ ن يتوفى زوجها حنت إ ل ى الولد فلما أ ع ط ا ه ا الله جل وعلا سؤلها وحقق مرادها وحملت نظرت أ ن يكون ذلك الحمل خادما للرب في مسجده ملازما لطاعته ظنا منها أ ن الحمل ذكر ثم قدر لعمران زوجها أ ن يتوفى ف أ خ ذ ت تلك ا ل م ر أ ة تشتد في تضرعها إ ل ى ربها ب أ ن يكون المولود له قالت رب إ ن ي نذرت لك ما في بطني محررا يحب الناس ا ل أ و ل ا د ذكورا و إ ن ا ث ا للانس بهم و ا ل ا س ت ن ص ا ر والعون على ما كتب الله جل وعلا من نوائب الدهر لكن تلك ا ل م ب ا ر ك ة لما اطمانت إ ل ى وجود الحمل أ ر ا د ت أ ن يكون حملها خاصا بربها تبارك وتعالى بمعنى أ ن ه ا لا تريد من ابنها حظها من الولد ب أ ن يخدمها ويقوم ب أ م ر ه ا ويضرها بل تريده أ ن يكون كاملا لربه جل وعلا يخدم البيت المقدس و ي ق ل ط ويصلي لربه قالت ر ب إ ن ي نظرت لك ما في بطني محررا ثم قدر لها أ ن تضع فاذا هي ترزق بانثى فتقول في انكسار بين يدي ربها قالت رب ي اني وضعتها انثى ولا ريب ان الله جل جلاله يعلم ما الذي وضعته هذه المراه المباركه قال الله والله اعلم بما وضعت ثم قال ربنا وهو الخالق للذكر والانثى وليس الذكر كالانثى ولا ريب ان الله جمل الرجل بخصائص وجمل النساء بخصائص فما كان للرجال أ ن يطلبوا ما لم يخلقهم الله له ولا يكون للنساء أ ن يطلبن ما لم يخلقهن الله له ولهذا صح في الحديث أ ن نبينا صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات ي ن من ل ل بالنساء ولعن ل ر ج ا ا م ش ب ه ا ت من النساء بالرجال و أ خ ب ر الله جل وعلا أ ن ه لا يجوز ل أ ح د ه م ا أ ن يتفضل على ا ل آ خ ر بما ليس له ولا يتمناه أ ص ل ح ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض عباد الله قالت تلك ا ل م ر أ ة م ن ك س ر ة إ ل ى ربها رب إ ن ي وضعتها أ ن ث ى والله أ ع ل م بما وضعت و ل ي س ا ل ذ ك ر ك ا ل أ ن ث ى و إ ن ي سميتها مريم ليس بمقدوري ان أ خ ل ق ه ا ذكرا أ و أ ن ث ى لكنك جعلت لي ا ل ق د ر ة أ ن أ س م ي ه ا فسمتها مريم وهي بلغتهم خ ا د م ة الرب حتى لا يفوتها شيئا من ذ ر ه ا مع خالقها جل وعلا و إ ن ي سميتها مريم و إ ن ي أ ع ي د ه ا بك وذريتها من الشيطان الرجيم هذا دعاء تقبله الله العظيم الجليل رب ا ل أ ر ض والسماء قال الله فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنه قال صلى إ ل ا ويطعنه الشيطان فيستهل صارخا إ ل ا ما كان من مريم وابنها ل أ ن الله جل وعلا تقبل دعاء هذه ا ل م ر أ ة ا ل م ب ا ر ك ة فتقبلها ربها بقبول حسن و أ ن ب ت ه ا نباتا حسنا وكفلها زكريا زوج خالتها قال الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كانت مريم ملازمة مريم للعبادة اتخذت في بيتها محرابا تصلي لله فيه لا تفطر فيه من ص ل ا ة وقنوط و ع ب ا د ة لخالقها فكان الله جل وعلا يكرمها ب أ ن طعاما ي أ ت ي إ ل ي ه ا من غير كد ولا ت ح ب وزكريا هو المسؤول عنها القائم بكفالتها فهو لم ي أ ذ ن بهذا الطعام ولم ي أ ت ي به أ ص ل ا فلما وجد ذلك الطعام بين يديها تعجب من الذي أتى ا ل ذ ي ا س ت أ ذ ن ه أ ن ي أ ت ي بالطعام فكان حريا به أ ن ي س أ ل ه ا وكذلك يعلم ا ل ق ر آ ن في أ ت ب ا ع ه أ ن ا ل إ ن س ا ن مسؤول عما ن استرعاه الله جل وعلا فلا حرج عليه وهو يحبهم و ي و د ه م ويشفق عليهم أ ن يتفقد أ ح و ا ل ه م و ي س أ ل عنهم ويبحث في أ م و ر خاصتها وعمتها حتى يقوم بواجب القيام على من أ و ك ل الله إ ل ي ه أ م ر ه م على خير قيام ف س أ ل ه ا يا مريم أ ن ا لك هذا قالت هو من عند الله إ ن الله يرزق من يشاء بغير حساب كان ذلك ك ر ا م ة من الله لها ذكر ذلك ا ل أ م ر زكريا بحاله فزع إ ل ى ربه وهو رجل قد احدودب ظهره واشتعل ا ل ر أ س ش ي ب ة وبلغ من الكبر ما جاوز به ا ل م ئ ة في أ ظ ه ر أ ق و ا ل المفسرين و ا م ر أ ت ه عاقر لكن ما ر آ ه من إ ك ر ا م الله لتلك ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة جعله يتذكر حاله و ي س أ ل ربه قال جل وعلا مخبرا عن ذلك هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذ ر ي ة ط ي ب ة إ ن ك سميع الدعاء قال الله جل وعلا يصور هذا النداء في س و ر ة أ خ ر ى كافها يا عنصات ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا إ ذ نادى ربه نداء خفيا في مكان خليل بصوت خفي وقلب تقي ي ن ا ج ي زكريا ربا عليا لا رب غيره ولا إ ل ه س و ى ه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه إ ن ك سميع الدعاء قال الله فنادته ا ل م ل ا ئ ك ة خلق المكرمون اعظم أ ن ص ا ر المؤمنين بقدر الله يتوخون ا ل أ م ا ك ن ا ل ف ا ض ل ة ا ل ش ر ي ف ة التي يذكر الله جل وعلا فيها فلما حملت ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل ب ش ا ر ة من الله الى زكريا اختارت وقتا وحالا وموطنا شريفا حتى تبلغ فيه ا ل ب ش ا ر ة و ا ل ر س ا ل ة لزكريا قال الله فنادته ا ل م ل ا ئ ك ة وهو قائم يصلي في المحراب هذا هو الموطن الحقيقي ل أ و ل ي ا ء الله جل وعلا أ م ا ك ن ا ل ع ب ا د ة التي يعبدون الله جل وعلا فيها فما أ ج م ل أ ن يتخذ المرء في بيته مكانا يتعبد الله جل وعلا فيه قال الله فنادته ا ل م ل ا ئ ك ة وهو قائم يصلي في المحراب أ ن الله يبشرك ليحيى مصدقا ب ك ل م ة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين غلبت على زكريا بشريته تذكر ا ل أ س ب ا ب ا ل م ا ن ع ة من كونه يرزق ولدا قال رب أ ن ا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر و ا م ر أ ت ي عاقر فجاء الجواب الرباني ا ل إ ل ه ي قال كذلك الله يفعل ما يشاء ف أ ح ب أن ي ك و ن له آ ي ة قال العلماء إ ن ا ل إ ن س ا ن يحب مقدمات اللطف وبشائر الفرح قبل أ ن يقع عين ر ح م ة الله جل وعلا عليه قال رب اجعل لي آ ي ة وهو يعلم أ ن وعد الله حق ولكنها ا ل ب ش ر ي ة التي لا ينفك منها أ ح د قال الله جل وعلا قال آ ي ت ك الا تكلم الناس ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ل ا رمزا فتبقى صامتا لا تستطيع الكلام مع قدرتك عليه وكمال خلقتك ثم قال له واذكر ربك كثيرا وسبح للعشي والانكار ذكر الله ايها المؤمنون ح ي ا ة الضمائر و أ ن س ا ل ص ر ا ئ ر و أ ق و ى الذخائر أ م ر الله به في ساحات الوغى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم ف ئ ة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بل أ م ر الله جل وعلا به في كل م ح ف ل و م و ط إ ل ا ما استثناه الشرع من أ م ا ك ن م ع ل و م ة قال الله جل وعلا ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ب عباد ه الله أكثر زكريا أكثر ذكر ر من وسبح بحمد ربه كما أ م ر ه الله ثم ب ا ل ق ر آ ن ينقل ا ل أ م ر إ ل ى ق ض ي ة أ خ ر ى إ ل ى ق ض ي ة مريم نفسها قال الله جل وعلا و إ ذ قالت ا ل م ل ا ئ ك ة يا مريم إ ن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم ق ن ت ي لربك و س ج د ي واركعي مع الراكعين ان هناك ب ش ا ر ة ع ظ ي م ة تنتظرك لكن ا ل م ل ا ئ ك ة لشفقتها على مريم أ و ص ت مريم بما يعينها على استقبال البشار أ و ص ت ه ا ب م ل ا ز م ة الصلوات أ و ص ت ه ا بالقنوت و ا ل ص ل ا ة عباد الله نور وبرهان و ن ج ا ة يوم ا ل ق ي ا م ة يضطريب الكون ي خ ص ف قمره أ و ت خ ص ف شمسه فيشرع الله لنا عند ذلك أ ن نصلي تنزل علينا ما كتب الله لنا من المصائب ا ل ف ر د ي ة فيشرع الله لنا أ ن نصلي يغطي الليل بظلامه الكون فيشرع الله لنا أ ن نصلي ونقف بين يديه على ما فرضه الله علينا من صلوات خمس فمن حفظها حفظ الله له دينه ومن ضيعها فهو لما س ه أضيعه يا مريم قنطي لربتي و سواها ج د ي ر الراكعي ع ي مع أراد ل ل ثم جل ل و ع أن يبين ن ن ي ب ل ا صلى الله ع ل ي ه أنه وسلم ع ل الصلاة والسلام على علو منزلته ي ه ورفيع درجته و أ ن ه قطعا أ ف ض ل الخلق إ ل ا أ ن ه لا يعلم من العلم إ ل ا ما علمه الله ذلك من أ ن ب ا ه الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إ ذ ي ر ق و ن أ ق ل ا م ه م أ ي ه م يكفر مريم وما كنت لديهم إ ذ يختصمون فالله وحده الذي يعلم ما قد كان وما يكون وما هو كائن ويعلم جل وعلا ما لم يكن لو كان كيف يكون بلغني الله و إ ي ا ك م من العلم أ ن ف ع ه وجعلني الله و إ ي ا ك م ممن يستمع القول فيتبع أ ح س ن ه اقول قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفاء سلام عباده الذين صفأ ثم مضت الآيات البينات تخبر عن هذه البيوت العظام قال الله جل وعلا لله على جل ثم مضت هذه صنف عن تخبر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 وزعمت النصارى أ ن ه صلب و أ ن ه ابن لله تعالى الله عما يقولون وذهبت هذه ا ل أ م ة وهو الحق على أ ن ه عبد الله ورسوله وكلمته أ ل ق ا ه ا إ ل ى مريم وروحه ب ش ر ت الملائكه مريم ا ب ن ة عمران بعيسى فقالت تلك ا ل م ر أ ة م ت ع ج ب ة بعد أ ن أ خ ب ر الله أ ن هذا العبد سيرزق التكليف يكلم الناس في المهد وهذه كرامه ل أ م ه ل أ ن بكلامه دفع ا ل ر ي ب ة عن أ م ه ويكلم الناس في حال كهولته وهذا نفع للعباد ل أ ن ه سيدعوهم إ ل ى ع ب ا د ة الله وتوحيده ويبين لهم الدين ب أ ك م ل ه فقالت تلك ا ل م ر أ ة تخاطب ربها في أ ذ ب جم على ما قدري ما أ ع ط ي ت من علم قالت رب أ ن ا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إ ذ ا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون أ ي ه ا المؤمنون ا ل أ م و ر ثلاثه ة أ و ل اولها ما لا ي ك ن ب ا ل ل ي ما ك يكون ن أن م لا يكون بالله لا يمكن أ ن يكون أ ب د ا فشيء لم يقدره الله لا يمكن أ ن يقع و ا ل أ م ر الثاني ما يكون لغير الله فهذا لا يثبت ولا يبقى ولا ي د و ب قال الحي القيوم وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء م ن ث و ر و ا ل أ م ر الثالث ر ز ق ن الله واياكم اياه أ م ر يكون بالله ولله فهذا الذي يثبت ويدوم ف إ ن ذهبت في الدنيا عينه بقيت في ا ل آ خ ر ة آ ث ا ر ه قال الله جل وعلا ما يفعل من خير فلن يكفؤه ولا ريب انه ينبغي لمن ازداد علما بالله أ ن يزداد علما بالشرع نفسه فيعبد الله على ب ي ن ة من ا ل أ م ر ويعلم أ ن الله لا أ ح د أ ع ظ م منه لا تطيب الدنيا إ ل ا بذكره ولا تطيب ا ل آ خ ر ة إ ل ا بعفوه ولا تطيب ا ل ج ن ة إ ل ا برؤيته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 وهو العزيز الحكيم اللهم إ ن ا نسالك قلوبا تعرفك وتحبك اللهم إ ن ا نسالك قلوبا تعرفك وتعبدك وتحبك على الوجه الذي شرعت أ ل ا وصلوا وسلموا على خير من أ ح ب الله وخير من أ ح ب الله قال الله جل وعلا إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين ّ امنوا َ صلوا َُ عليه ََِْ وسلموا ََُِ تسليما ًَِْ اللهم صل ِّ على محمد ٍ وعلى آ ل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آ ل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وارض عن اصحاب نبيك اجمعين فخص اللهم منهم الاربعه الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان و اللهم وارحمنا معهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه اجمعين اللهم وفق ولي أ م ر ن ا بتوفيقك و أ ي د ه ب ت أ ي ي د ك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وارزق بلادنا ا ل أ م ن و ا ل إ ي م ا ن يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م وزدها اللهم ب ر ك ة وخيرا و ر ف ا ء يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم وانشر خيراتك على بلاد المسلمين كلها يا حي يا قيوم وارفع الدر واللاواء عن إ خ و ا ن ن ا في فلسطين والعراق و أ ف غ ا ن والصومال يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار اللهم إ ن لنا في أ ج و ا ف المقابر آ ب ا ء و أ م ه ا ت و إ خ و ا ن و أ خ و ا ت و ج ي ر ا ن وجارات اللهم انس في تلك البقاع وحشتهم وارحم اللهم الثرى تحت ب ت ر ح م اللهم إذا إلى ما ن رسلنا ا إذا صاروا إلى إ ي ه ع ب ا د ا ل ل الله, إن الله يأمر بالعجل ه إن يأمر و ا ل إ ح س ا وإتاء بالقربة ا ن وينهى عن ل ف ح ش ا ء والمنكر ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم